مفخري موجود انت حضره فخر الكائنات محمد مصطفى صلوا اللهumma salli wa sallim wa محمد وعلى آله عدد كمال لله وكما يليق